فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفور رحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمم هاتهم وأول الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا إلا أن تفعلوا إلى أولياءكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم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 بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فرجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم ما سئل الفتن لأتواها لأتواها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا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 ولا يأتون البأس إلا قليلا أشححة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت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 يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتم تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا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 يا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا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 والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم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 وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ظَلَّ ضل ظَلَالًا مُبِينًا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبِينٌ وتخشى الناس والله احق ان تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج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 هو الذي يصلّي عليكم وملائكته ليخرجكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحمة تحيةهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما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 يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده فما لكم عليهن من عده تعتدونها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 وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي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 ترجى من تشاء منه وتأوي إليك من تشاء ومن بيت غيت من من عزلت فلاجناح عليك ذلك أدنا أنت قرأ عيونهن ولا يحزن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن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 فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق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 ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نساءهن ولا ما ملكت أيمنهن والتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا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 وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا فقد احتملوا بهتانه وإثم مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين يدنين عليهم من جلابي بهن ذلك أدنا أي يعرفنا فلا يؤذين وكان الله غفور الرحيم لئن لم يتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون والمرجفون في المدينة لنغرّنك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليل ملعونين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 ربنا آتِهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنة كبيرة يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجهه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 فأبين أي يحملناها، فأبين أي يحملناها، وأشفقنا منها، وحملها الإنسان. إنه كان ظلما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات.